السلام عليكم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تممنا ذلك سبق وان تكلم حاضركم الحاج رحمه الله تعالى عن الجهاله وذلك في اطار الكلام على باب طعن الراوي و الراوي كما تعلمون لا كفر روايته إلا إذا توفر فيه أمران الأمر الأول العدالة والأمر الثاني الضبط فإذا توفر فيه العدالة والضبط فعند ذلك يكون من الرواس المقبولين وايضا لا يكم على روايته بالصحة إلا إذا توفرت في روايته شروط القبول وشروط الصحة من اتصال سنده ومن كذلك عدم الشجوث في روايته وعدم العلم إذن فراوي الثقة هو الذي توفرت فيه العدالة والفضل وهنا يذكر الحافظ رحمه الله تعالى أسبابا وأمورا تؤدي إلى عدم قبول رواية رواه أو بتوفرها يطعن فراوي إما في عدالته وإما في ضبطه من هذه الأمور التي ذكرها الحافظ من تلك الأسباب الجهالة وسبق أن تكلمنا على الجهالة بالتفصيل وعن أسباب كذلك الجهالة وذكرنا أن الجهالة سبق للتوقف في رواية الراوي وذلك لعدم إمكانية الواقع والفاحث وتمكنه ولعدم اطلاعه على هذين الشرطين وهما العداله والضبط الراوي المجهول هو الراوي الذي لم تعرف عينه أو الذي عرفت عينه ولكن جهلت عدالته وإما أن تجهل عدالته الظاهره والباطنه واما ان يجهل الانسان دون الظاهرة فالأول هو مجهور العين الذي لم تعرف عينه ولا عدالة وهو الذي روى عنه راو واحد ولم يوسقه معتبر وأما الثاني وهو الذي عرفت عينه ولكن جهنه حالة وعدالة فهو مجهود الحال الذي لم يقف العلماء على أخوال أو لم يطلعوا على حاله ولم يقوم كذلك ما جاء من أمره فعند ذلك يقوم عليه من شهره وأما فهو المسطور الذي طلع أو طلع على عدالته الظاهرة ولم يطلع على عدالته الباطنة ولم يوفقه معتبر فهذا هو المسلط وقد ذكر العلماء أسبابا من جهاله ومن هذه الأسباب كثرة نعوت الراوي عند أن يأتي المدلس فيتصرف في نعوته فيسميه مرة باسمه ويكنيه مرة ويمسده فخرة فأظن الواقف على هذه النحوط على أن هؤلاء رواى مختلفين والحق أن المدلس يروي عرضه الواحد ولكنه تصرف في اسمه إخفاءاً وتوعيراً حتى لا يهتد الناظر إلى حاله فيطلع بعد ذلك على أمره وهذا العامل والأصل في ذلك عمل المدلس الأمر الثاني قلة الرواية فقلة رواية الراوي كذلك من أسباب, من أسباب جهالته فإذا كان الراوي من المقلين في الرواية بين الباحث والناظر الذي يريد أن يحكم عليه بعد سبره وبعد جمعه لمروياته لا يستطيع أن يحكم على عذالته ولا أن يحكم كذلك على ضغطه بعد استقرائه ونظره في حديثه وذلك لقلة مروياته كذلك من الأسباب التي ذكرها العلماء للجهالة الإبهام عند أن يبهم الراوي يبهم الراوي اسم شيخه فيذكره مبهما فعند ذلك لا يستطيع الناظر ولا الواقف على هذه الرواية أن يحدد الراوي المعني والمفصوق والمنسوق إليه هذه الرواية عندما يقول حدثني فلان أو حدثني شيخ أو حدثني أستاذي أو حدثني الثقة فمن هو هذا الثقة لا ندري ومن هو شيخ الذي حدث عنه في هذه الرواية لا ندري فهذا الراوي له شيخ عزة فلا يتميز لنا من هو الشيخ المقصود والمعني بذلك هذه أسفل بالنسبة لخضية الجهالة ليس طعناً رئيس في الراوي بمعنى أنه كالتضعيف مثلاً أو اتهمة الراوي بالكذب أو تهمة الراوي مثلاً بكثرة الأغلاط والأحطاء لأن الجهانة في عدم الوقوف لكن سبب رئيس بعدم قبول رواية الراوي لما ذكرناهم في بداية درسنا أن العلماء اشترطوا في قبول رواية الراوي شروطا منها تغفر العدالة وتغفر الضلط وهذا الراوي المتهول لم يتوفر عندنا ولم نقل ولن نهتدي إلى هذين الشرطين فيه لجهلنا بحاله لجهلنا بحاله ومع ذلك أذكر العلماء الجهالة في أسباب الطعن الحراوي هذه الأسباب التي ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى إذن يضلك هذا على أن قول الحراوي حدثني أولا حدثاً لشيخ وهذا الشيخ المحدد ممن اشترط أن لا يروي إلا عن ثقة سبق وأن ذكرنا أن هذا التوثيق المبهم منزلته ليست كمنزلة التوثيق الصريح عند أن يقول فلان ابن فلان الثقة عند ذلك يتتمنا للناظرين أن يتأكدوا من هذا التوثيق هل الشيخ الممثق متابع على توثيق هذا الراوي أم متسرق هل علماء الجرح والتعديل مسابعونه في توثيق هذا الراوي وتعديله أم يكالفونه ولذلك قال العلماء قول الراوي حدث الفقه دون أن يبين من هو الموثق فإنه لا يعد توثيق ولا يقبل ذلك فإذا كان ممن يشترد فقط الرواية عن اتقاد هذا أدنى من الأول فالأول صرح بتوثيقه على الإبهاب وأما الثاني فإنه قد يقول حدثا اتقاد دون أن يصرح بالاسم ودون أن يصرح بالتوثيق كذلك وإن صرح بالإسم فلا يلزم كذلك من تصريحه باسم الشيخ أن نقول إذن هو ثقة وذلك بالرجوع إلى قاعدته التي عرفت عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة لأنه سبق وأن ذكرنا أن هذا الذي قد شرط أو عرف عنه أنه يشترط الرواية عن الثقة قد يرفل عن ذلك الشرط قد يرفل عن ذلك الشرط فيروي عنه ضعفة. أو لا يرفل عن ذلك الشرط ولكن يروي عمن يراه ثقة ولا يراه العلماء ولا يوسق العلماء وقد ذكرنا ما وقع من مالك رحمه الله في توفيقه لعبد الكريم إذن أبي المخارق وما وقع من الشافعي لتوثيقه بإبراهيم بن أبي يحيى الأسلامي وكذلك أوضعيق جدا وثقه الإمام الشافعي كان يقول حدثني من لا أتهمه أمر ثالث أننا لا ندري متى شرط هذا الإمام هذا الشرط وأنه لا يروي إلا عن فخر فلو روا عمران من الرواه ولا يذكره بتوفيق فهو ثقة عندك ماذا اشترف هذا الشرط لا شك أن العلماء إنما يشترطون مثل هذه الشروط فيما إذا وصلوا إلى درجة عالية إذا وصلوا إلى درجة عالية فنأمن إذا نظرنا في طلبة العلم فإنك تجد الطالب في بداية طلبه للعلم لا يعتني ولا يتحرر في شيوخه لعدم أهلية ولعدم إتقان فعند السماع وعند الطلق قد يسمع لأي الحديث لكن إذا تمكن واطلع على قواعد المحددين فإنه ينتقي بعد ذلك وينتخذ في شيوخه ومن أحاديثه إذن فلما يأتي مثلا عبد الرحمن بن ماذي رحمه الله هو من الذين وصفهم العلماء بأنه من الرواه الذين ينتظون في الرواه يعني لا يحدثون إلا عن اتقاط أبد الرحمن بن مهدي معلوم أنه لا يحدث إلا عن اتقاط كذلك ممن ينتقي بقي بن مخلت كذلك ممن ينتقي الإمام مالك بن أنس ممن ينتقي الإمام البخاري ولذلك الإمام مالك عند أن شئ العراوي من الرواه قال للسائل هل في كتبه؟ قال لا قال لو كان ثقة لرأيته في كتبه إذن اليمان مالك ينتق لكن السؤال هنا هل هذه النقاوة وهذا انتقاه كان في بداية طلبه للعلم الجواب لا هو صغير الجواب لا وإنما بدأ ينتقي وينتقذ بعد أن ميز وبعد أن قول أعوده في طلب الحديث ولذلك عبد الرحمن بن ناد رحمه الله قثر عنه أنه كان يقول كنا نتساهل الحديث ثم شددنا بعده إذن في بداية الأمر قد تجد ذلك التساهل فهنا يأتي الشاهد إذا قلنا أن الراوي لا يحدث إلا عن ثقة يأتي السؤال متى اشترط هذا الشاهد في بداية طلبه أو في أثناء طلبه الراجع عنه في أثناء طلبه طيب إذا قد روى عن أناس لم يشفرط فيهم التوفيق في بداية طلبه وعليه فإذا جرتنا رواية من عبد الرحمن المهدي عن شيخه فلا يقال إن عبد الرحمن يمتقي في الرواة وقد روى عن هذا الشيخ وهذا الشيخ ثقة وهذا الشيخ ماذا؟ ثقة لإحتمال أن يكون هذا الشيخ ممن سمع منه عبد الرحمن الماضي بذات طلبه لماذا؟ للعلم إذن قول الراوي حدثني الثقة هذا لا يلزم منه التوثير لماذا؟ لأننا نقول أنه وإن وثقر هذا الراوي وسما؟, وسما فقد يخالف فيه غيره لكن اذا قال حدثني فلان اخفق فهل توثيق على شن توثيق على ماذا ها قال, قال حدثني فلان حدثني فلان دون ان يذكر الاسم هذا ليس ما هذا اذا اذا قال حدثني فلان ولم يذكر اسم الشيخ حدثني فلان اخفق نقول لا بد ان نطلع على اسم هذا الشيخ لاحتمال أن يكون هذا المواثق قد أخطأ في توثيقي وخالفه وغيره وهذا مثل ما قلنا في الشافعي كان يقول حدثني الثقة حدثني من لأتين فاتطلع علماء على أنه يريد بذلك إبراهيم بن أبي يحيى الأسلامي وإبراهيم ضعيف جدا طيب كيف هو الثقه؟ الإيمان الشافع من الشافع بشر مثلا فتلمذ في بذية أمره على يد هذا الشيء ورأى من ورعه وزهده وأمانته أنه يتحر ولا يكذب ولذلك لما رجع الشرفة كيف تروي عن إبراهيم دان يحيى قال كان يقول لأن أخر من السماء أحب إلي من أن على رسول الله وعلى رسول الله عليه وسلم إذا قولوا حدثني اتقع الإبهام لا يستفاد منه التوثيق قولوا حدثني من لا أتهم هذا أشب هذا أشب لا يعتبر توثيقا ولا يعد توثيقا لماذا؟ لأننا قلنا أن نفي التهمة لا يلزم منه التوفيق بل نفي التهمة لا يلزم منه نفي الجرح فضلا عن إذبات التوفيق فإذا شئت أنت محل زيت قلت لا أعلم عنه شيء هل عدم علمك عن زيد وعدم خبراتك لذلك دليل على نخي الجرح عدم الوقوف على الشيء لأنزم منهم عدم هذا الشيء فقولك حدثني من لا أتهن فقوله حدثني من لا أتهن نفي التومة الخرص لأنزم منهم نفي التومة الحال ولذلك السبب في تساهل الحاكم بل من التي ذكران علماء في تساهل الإمام الحاكم رحمه الله تعالى أنه بنى التوثيق على عدم وقوفه على الجرح فكان يقول فلان ابن فلان من المصريين سماد لماذا قال لم أقب فيه على جرح وهل يلزم من عدم وقوفك على الجرح نفي الجرح عند بقية العلمة وهل يلزم إن سلمنا بنفي الجرح إثبات التوثيق لا يلزم إذن لا يلزم من قول أحدهم حدثني من لا أتهم نفي الثهمة فضلا عن إثبات التوثير فضلا عن إثبات ماذا؟ التوثير ثم تأتي الأمر الآخر هو اشتراط من يشترط أن يروي عن ثقة فقد قلنا كذلك أن هذا الشرق لا يلزم منه ماذا؟ لا يلزم منه التوثير وإلا لو قلنا أنه يلزم منه التوثير فإذا رواية التابعي المرسلة تكون صحيحا تكون ماذا صحيحا لأنه لا من الفقاء من قال إن التابعي لزوده وأمانته إن أسقط فإنه لا يسقط إلا ثقا وهذا القول قد سبق الرد عليه والجواب عليه بالكلام على المرسل طيب انظروا أين وقفنا سنواصل نشاء وقفنا أين وقفنا أين ولا يقبل المبام وقيلا طيب يلا يصحى الحمد لله الحمد لله الحمد لله حب العالمين والصلاة والسلام على أسرح المسلم يبينا محمد وعلى آجه وطفه أما بعد شكيب من الوقينا هاته من الأول المسألة ولا يقبل حديث المبهم قال الحافظ رحمة الله تعالى ولا يقبل حديث المبهم ما أم يكمل لأن شرط قبول القبول عدالة رويه ومن أبهم اسمه ومن أبهم اسمه ومن أبهم اسمه اسمه ومن أبهم اسمه لا يعرف عنده فكيف تعرف عدلهم وكذا لا يقبل صبرهم ولا وقوبهم بلقص التعديل كأن يقول الراوي عنه أكبر الاثقة لأنه قد يكون اثقة عند غيره لأنه قد يكون اثقة عنده مشروحا عند غيره وهذا على الأصحي في المثالة والهاتك النقطه ولهاتك النقطه لم يكمل المرسل ولا ارسله العدل جازما به في هذا الاحتمال بعيد بقيه يكمل تمسكا بظاهر الظاهر واذا جصع عنه الجصع على خلاف النص وقيل ان كان قائل عالما اجل اداته في اطرمه ووثقه في منتهى وان لا ليس من مباحث علوم الحديث اصاب نعم يقول الحافظ رحمه الله تعالى ولا يقبل حبيث المبهم نحن عرفنا المبهم هو الراوي الذي لن يصرح باسمه كان يقول الراوي حدثني فلان أو حدثني شيخ أو حدثني عالم نطف هنا ونسأل من هو هذا العالم من هو هذا الشيخ من هو هذا الراوي حينما لا نعرفه لا نعرفه وإذا لم نتعرف على اسمه فإننا بالتالي لا نطلع على عينه وإذا لم نطلع على عينه فإننا لا نستطيع أن نقف على حاله ولا على عدالته ولا على ضبطه ولذلك العلماء اتفقوا على أن حديث المبهم لا يقبل الإمام الشافع رحمه الله تعالى قال لا يقبل حديث الراوي حتى يعرف بل قال العلماء وكذا كما قال أبو الله بن عاون لا نفتق الحديث إلا ممن كان معروفا بالطلب وهذا أيضا في شيء ما يتشكد لا يلزم أم شيء يعرف لكن لو كان مصيرا أو كذا مع ذلك كانوا يشكدون مع معرفتنا به يكون معروفا بالطلب والشبع يقول لا نقبل خبر من جهناه وكذلك لا نقبل خبر من لا نعرف صدقه أو نعرفه بالصدق وعمل الخير هذه قضية معلومة عند الوقت إذن لا بد أن نطلع على اسمه فإذا وقفنا على اسمه ولكننا لا ندري من هو هذا الشخص فهذا هو مشهور العلم فإذا لم نقف على اسمه أصلا فهذا هو المبهمة ومن هنا تعلم ان الابهام اشد من جهاله العلم اذا اردنا التركيب من الاثنى للاعلى فاذا نقول المبهم شد ضعفا من مجهول العلم ومجهول العلم اشد ضعفا من مجهول الحال ومجهول الحال اشد ضعفا من المستور وكل هؤلاء لا يقبل خبره لا يقبل خبره اما عن المستور فحديثه في الشواه ومجهول الحال حديث في الشواهر ومجهول العين في خلاف في الاستشهاد بيه والراجع انه يدخل في في الشواهر خير قال الحافظ ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسم يعني يعين اسم فهو هنا يقول حرفة فلان هذا مبهم طيب عين الاسم ولكنه عين اسما لا نستطيع من خلال دعين هذا الاسم المميز بينه وبين غيره هذا هو المهمل يقول حدثني فلان ها أفضل حدثني محمد في محمد بن من؟ المحمدون كثير محمد بن علي محمد بن أحمد محمد بن خالد إذن سيشترك الأمر لابد أن أقف على اسم حتى أهتدي إلى هذا الاسم ومن خلال ترجمته أتطلع على أقوال العلماء فيه فأهتدي إما إلى بطه وعدالته وإما إلى خلق ذلك فأستطيع معناك أن أحكم على رواية هذا الراوي قال ما لم يسم لأن شرطا قبول الخبر عدالة راويه انظر هذا الذي ذكرناه في الحديث الصحيح الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الشرط الأول أو الثاني الضابط فقال هنا لأن شرق قبول الخبر أي من الراوي عدالة راوي كيف تثنى الوقوف على هذا الشرط من خلال راوي المبهر أو في راوي المهمة أو في راوي مجهول لا أستطيع ولا أتمكن من الوقوف على هذا الشرط ومن أبهم اسمه اسمه لا تحرك عينه فاضح قبري مزمو لما تقول والله أنا حدثني بالموضوع شخص تجد أن المستمع لا يسلم لك من هو هذا الشخص أفسر وإخفاءك اسم هذا الشخص يورث الريبة السانع. نفس السامع نفس السامع ولكن عندما يأتي المدلس فيهني الراوي أو يكني الراوي أو يلبز على اسم الراوي العلماء يقولون لا يقبل لا تقبل هذه الرواية لماذا قالوا لو كان ثقة عند يصرح وأفصح وصاح باسمه لتقبل عنه الرواية لكن لما أخفى ودلس وعما أمر هذا الراوي أوراثنا ذلك الريب في نفسنا لماذا لأن هذا الخفاء وهذا التديس يجعلها النقيشا قال ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف تعرف عدالته كيف تعرف عدالة الذي ما تعرفه ما يعرف اسمه لا تعرف عدالته قال وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلطف التعديد إذا نحاول بيتكلم عن المبهم المجرد عن التعديد حدثني شيخ حدثني الشيخ هو وصف يعني الرجل لمكانته ليس تعديلا ليس تعديلا بل عند المحدثين قد يتركون لوض الشيخ على أهل الشوائد والمتابعات يعني عبارة تضعيف وليس عبارة مجد وتضعيف الصورة الثانية التي يتكلم عنها الحافظ المحجر الآن قال وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلوض التعديل يعني ماذا او بلغ التعديل اسالكم الان عندما لو قالوا لي حدثني شيخ كنت او حدثني الثقه هل ذكر الاسم الان يبقى ده الابهام جعله مبهما ماذا موثقا فقال حدثني الثقه هل هذا التعديل مقبول باذن هل التعديل مقبول نسمع من هذا قال كأني يقول الراوي عنه أخبرني الثقة لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره وهذا على الأصح في المسألة انظر كلام الحاطب ذكر لنا المبهم المجرد وقال هذا لا يكون ثم ذكر لنا صورة القفرة وهي الإبهام مع التوثيق وقال هنا لا يقبل أيضا على الأصحف المسألة على الأصحف المسألة تفهم منها ماذا أن المسألة فيها خلافة مسألة خلافية من العلماء من يرى أن التوثيق على الإبهام مقبول وهناك من يرى أنه ليس مقبولا لماذا لم يفصل؟ لأن هذا الكتاب كما تعلم أنه جعله شرحاً سهلاً للمبتدئين أو مثلاً للمترصدين في هذا الفتح طيب من أولئ الذين قالوا يقبلوا التوسيق على الإبهام؟ لا بل ذلك الأصوليون ولا ذلك الفقهاء لكن هذا المجال ليس مجالاً للأصوليين والفقهاء الفقهاء يعتنون بمعرفة احكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية والأصوليون يعتنون بمعرفة الأحكام الإجمالية بأدلتها التفصيلية وكيفية استفادة منها وحاير المستفيد هذا عملها أولئك هذا عملها أما المحدثون فعملهم النظر ووضع القواعد المعرفة بأحوال الراوي والمروي من حيث القبول والردس هذا تخصصه وعند هذا يقال صاحب البيت أزرار بما فيك وليست المسألة هكذا أنا من غزين يعني أصلا أنا محدد فقولي والصحيح لا. نعم هذا كلام عام لكن عند التقصير ستعلم بالفعل أن ترشيح المحددين عدم قبول التوثيق المبهم أقوى من قول الفقاء والحصوليين الذين ذابوا إلى قبولهم طيب ما إلى أدلة المحدثين المحدثون قالوا يا جماعة نحن سبقوا أن قلنا واشترطنا وافطلحنا على أن الصحيحة هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهى في الصلاح ولا يكون شدا ولا معلم فكيف نشترط بالصحيح والحسن العدال واضح والضبط وبالحسن وان خفى ثم نأتي هنا فنقول يقبل التوثيق على إبهام ورواية هذا الموصلة الصحيحة ونحن لا ندري هل هو ثق او لا هل طيب هذا الشيخ قال حتى اكتفاد والتوثير هو اقرار واعتراف بتوفر العدالة والضبط قالوا صحيح لكن وجدنا من صميع بعض الرواق ان يوثقون من لا يوثق قالوا مثل من قال هذا وقع حتى من ائمة ولكل جواب كبوة ولكل عالم سلم الامام احمد رحمه الله وهو هو أبو الحديث وأمه كما يقال الإمام أحمد يقول أو أنكر عليه أحياء بن معين وقال جل احمد يروي عن عامل بن أبي صالح الشافع روى عن إبراهيم بن أبي أخي وهو ضعيف جدا مالك بن أنس إمام ذار الهجرة الذي إذا ذكر الأثر فمالك النجم يقول الإمام الجزجاني طاف مالك وغاص وغاص في أعماق البحار يعني على الاستقاث والأثبات والمحدثين حتى وقع على خسفة منكسرة في نهاية الأمر يروي عن ابن أبي المقالب قال الإمام ابن عبد البر لعله وثر ببكاء فكان رجلا بكاء فاغتر البكاء وذكر الخطيب الزرداج في الكفاية أن على المحدثين قال حدثني فلان وكان ثقة سئل كل هوثقت قال لو اطلعت على لحيته وخضابه لعلمت انه ثقة سبحان الله وهذا من الحقي كلنا قالت ان احنا كلنا ازداد التوثيق يعني انا مثل يقال في مصر قال ثقة قال ثقة ثقة قال ثقة ثقة ثقة القضيه مش واله بالخبار طاضح ولذلك هنا وقف المحدثون وقالوا لابد إذا عدل معدل أو وثق الموسيق أن يكون الموسيق عالما بأسباب التوفيق أولا ثانيا أن نفسح عن من وثقه يرضى هل توبع على توثيقه أم خوله أم خوله ولذلك أليس ابن حبان قد جمع كتابا وثقات هل وفق العلماء على توصيق كل من أدخله كتاب وثقات فلم ولذلك الآن إذا أدخل ابن حبان رجلا في كتاب اثقات نسلم وعد ابن حبان متساهلا إذن عند ذلك ومسائل أخرى قد ذكرنا من قبله ترجع كافة المحددين اشتراطهم التصريح باسم الوثق وعند ذلك لا يقبل التوثيق على الإبهام لا يقبل التوثيق على الإبهام ولذلك لو أن البخاري رحمه الله تعالى أبهم ذلك رجلا او قال حتى في صحيحة حدث بالثقة أو جاء البخاري وأدخل رجلا في الصحيح ولم يغفروا بتوثيق ولم يعرف عنه توثيق فإننا لا نسل منزلة منزل من صرح البخاري بتوثيقي صراحة البكاري ذكر رجلها كذب على الإبهام أو وثق على الإبهام لا يكون في منصلة من صرح باسمه ووثقه هذا على القصير قال الحافظ بن حجر بعد أن ذكر أن التوثيق على الإبهام غير مطبول قال ولهذه النقطة يعني الثائدة التي أفادنا إياها الحافظ بن حجر لم يقبل المرسل ولو ارسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه ما معنى هذا شرح معنى المرسل من يعرف المرسل ان شاء الله كان في اختبارات ما يسر وراينا ما يضر نعم نعم لا انا وكفي استنكاره ما سمعتش نعم. <تصفيق> ما راى التابعي عن نبع الصندونه ميكرو واسطه هو بالمعنى لكن نريد ان الصلاح الذي صلحنا عليه من قبل نعم مساقه من فوق التادم لا ناقص وقاصد نعم بعد الاجتماع امم ما راح الحديث نجد الحديث ونرى الطراج نشاهد من كده ما سقط من وراء ونهو هل المعلم والسقط في أسناعي المعرض. المعرض إذا كان السقط واحد أو اثنان إذا كان اثنان هذا العبار لكن القطاع إذا كان واحد فيه طبقات غير مثوالي لكن يا تعليف المرسل مش كما انتجارك في كعك العين. كاتك بتاع كاتك جسمنا السمنه طبعا بتعمل يعني في البدايه تهجيره شويه على المهن. ولكن اليوم احنا معانا تليم واضح وبعضها كانت تليم في كلمتين وبعضهم ممكن بيشد شويه حسب كفاخه الايه السمنه حسب كفاخه السمن. واضح ان احنا التليم صاروخ ده حاجة حاجة مع جلو ومع كده الله يعين واضح احنا متkernelنا المرسل المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وبعده ما أضافه التابع أي النسل والتابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر الواسطة فقط تفكون الواسطة صحابي أو تابعي لكن للشك توضع أخير الله هذا الكلام تمام إذن الحاضر المحجر يقول ولهذه النفتة لم يقبل المرسل المرسل أخوان أسأل مقبول عندما تذكرون من من العلماء قبل المرسل على الإطلاق إمام الشفعي على الإطلاق آه. إمام مالك تقولها يعني هكذا عشان مالك ابن آنس يعني إمام كبير كبير ها هو الفقاوة الأصلية بل الشماعة كلها يعنى الطابق الفقاوة الأصلية نعبو من فقاول صليون الذين قالوا مقابول ماذا؟ المرسل على الإطلاق ولم يعده عيلة وسبقا أن ذكرنا لأنهم قالوا هذا قال لأن الذي أرسل درجة التابع التابع هذا مثل سعيد مثل مثلا عطاء وناس محترمة وناس ثقات وناس أفاضل فمش ممكن يغر المسلمين ويسقطوا أناس ضعفاء فإن أسقطوا أسقطوا ثقة وهذا أولى من أن يصرحوا بسر لأن القاعدة تقول من أسند فقد حالك ابحث انت خلاص حدثني فلان ومن أرسل فقد تكفل فأيو ما أرسل أن يتكفل سعيد معطاء والتابعي فلان في حال هذا الروم أو أن يسند حاله إليك وأنت تبحث عنه هذا كلاما لكن أجاب المحدثون بأننا اشترطنا لمدة من القصر بسما أروا وإن سلمنا أن زمان السابعين كان قد قرل فيه الكذب لكن لا نستلم أن الأوهام والأخضاء والأغلاق قد عدمت في زمانهم وأن التحري والتثبت كان في زمانهم كذلك ففي زمانهم من باب أولي ولذلك عند أن قام رجل المحدث كما في مقدمة مسلم في وجود عباس قام يحدث فإذا ابن عباس لا يلتفت إليه فقال ما لك يا ابن عباس أقول قال رسول الله ولا تلتفت إليه قال إنا كنا مرة إذا سمعنا الناس يحدثون عن رسول الله فضرتوا قصارهم أصينا إليه بأسماعنا فلما ركب الناس الصعب فلنفسرنا لا نأخذ إلا ما نعلم إذن كبه تحارب ولما ظار الكذيب وحشر الكذيب قلنا سموا لنا رجالة إذن فهناك تحري فهناك تحري وفي زمان من التابعين وجد أن من التابعين مروا على اناس ضعفه اذا لا بد من التصحيح واذا قال حافظ من وهذه النقطه وان لا بد من الحكم على اسم الراوي لم يقبل المرسل لماذا لم يقبل المرسل لأن المرسل في ماذا في سقوط طبقه أو طبقتين أو اكثر أو فيه جهاله في بعض الطبقات لا نتمكن من خلاله تلك الجهالة لنقف على أعيان الرواب ولهذه النقطة, ولهذه النقطة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازم يعني لو جاءت عطاء أو سعيد المسيد فقال حدثني أو مثلا عن رسول الله أو قال رسول الله هذا مرسل هذا عن سبيل الجازم قال ومع ذلك لا يقبل ولو أرسله العدل وهو المرسل جازما به لهذا الاحتمال بعيد وهو إيه سقوط الرواه لابد من الجسناد والتصريح وأن يفصح على اسم من حدث قال وقيل قيل ماذا نعم نعم وقيل يقبل تمسكاً بالظاهر إذ على خلاف الأصل الحاق الذكر هذا القول الفائدة لكنهم صدروا بالتمرير مما يدل على أنهم من الأقوال الضعيفة وهو يقبل يعني التوسيق على الإبهام أو رواية المبهام تمسكاً بالظاهر ما هو الظاهر؟ الأصل في المسلم وهذا الذي أوقع ابن حدان وأوقع الحاك في ماذا؟ لأننا نطلب في الرواية عدالة زائدة على عدالة المسلمين وهي عدالة ايه؟ العدالة التي تؤدي إلى الوراء في سماع الحديث وعدم الخلط وكذلك على تجنب ثوارم المرؤة والأمور التي ذكرناها فيه العدالة قال إذ اتجرح على خلاف الأصل هل يقولون اتجرح على خلاف الأصل الأصل هو وين؟ العدالة وبما أننا لم نقف على جرح فتقدر رواية نقول له من أين لكم لم نقف على جرح هل نحن وقفنا على اسمه حتى نتأكد من عدم نقف على الجرح لم نتأكد قال وقيلا إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافق في من ذهبه. هذا أيضا قول من رضى الحافظ محاجر وليس صواب قال وهذا ليس ليس من مباحث علوم الحديث يعني الأقوال التي أخرها ليست هذه من مباحث لأن علوم الحديث تشترك بصريع بسرق الرواق قال الحبطين سمي الراوي وامفرض راوي واحد بالرواية عنه فهو مشهور العين لن يختصر لك إذا أنت تبحث في رواق تحت التقريب مثلا نريد أن نقف على محمد بن علي بن يزيد رجعت للتهديد قال روى عنه النساء وروا هذا الراوي عن علي بن ساء تمام ومن عنه قال روى عنه ثلاث ذكر راويا واحدا هذا في تهديد التهديد, التهديد. إذا راوي لم يروى عنه إلا الواحد نظرت هل العلماء واستقوا أو ضعفوا لم يتكلم فيه أحد بجرح أو تعديد فهذا الراوي ما حاله هذا مجهول عين هذا مجهول ماذا عين إذن كل راب تطف على ترجمة أنه لم يروع عنه إلا الواحد وهم ولم يوثق ولم يجرأ فهذا مجهول عين قال كالمبهن المبهن مثل مسؤول عين كم نرأ شد قليل. قال فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأخلاً لذلك المتبي نختم بها على أساس نصلي الحفظ يقول الراو الذي يتفرد عنه واحد ولم يوسفه معتبر فهذا مجهول عين طب لماذا الحفظ قال ينفرد عنه بس واحد ولو روى عنه اثنان سيقرد من جالة العين إلى جالة ماذا الحال قالوا لا بد أن يروي عن اثنان فهذا بمثابة الشهادة على وجوده كأنهما يشهد أن الروضة موجود أصل وأول من اشترط في رفع جهالة العين برواية اثنين اشترط ذلك محمد بن يحيى الزهلي لكن إذا روى عنه واحد ونميوثق هذا مجهول عين فإذا روى عنه اثنان اتقل من جهالة العيد إلى جهالة الحال طيب متى يخرج من جهالة الحال في ذاين ثلاثة متى يخرج من جهالة الحال انظر عندك الكتاب فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه إذن لا يخرج من جهالة الحال إلا إذا وثقه تمام وهنا الحاضر ذكرنا خلافا في الموثق قال إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه يعني إن يروي عنه الواحد لو وثقه هذا الواحد لا يقبل هذا التوفير تلميذ لو وثقه لا يقبل هذا التوفير قال على الأصح ثم قال ولكن إن وثقه من ينفرد عنه إن كان متأهلا لذلك فلا بأس والصحيح أن الراوي إذا روى عنه سنان وإن كان قد وثقه من يروي عنه فهذا التوثيق مقبولا إذا كان الموثق متأهلا متأهل معنى عنده علم ويعلم أسباب الجرح والتعليل لا يقفض خط عشواء ولا يتكلم في الرواس بغير معرفة وبغير علم إذن قول الحضر رحمه الله فإن سمى الراو وانفرد راو واحد بالرواية عنه فمجهول العين هذا والمشروع عند المتأخرين وقد ذكر ذلك محمد بن يحر الزهدي واشترف وإلا فعند جماعة من أهل العلم لا يشترف في العين العلم رواية, رواية ماذا الواحد فإن روع عم سنان على قول الحافظ فقد خرج من جهالة العلم لجهالة الحال ولكن جهالة الحال لا ترتفع عنه إلا بالطور